سفري <تصفيق> ان Yeah. it's not a thing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 كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما سادوكم إلا خبالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يذغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتَ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَلَافٌ فِتْنَةً سَقَطُوا وَإِنْ نَجَهَنَّ مَلْمُحِقَةً بِالْكَافِرِينَ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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم, منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعقو منها رضوا وإن لم يعقو منها وإن لم يعقو منها إذا هم يسخقون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيأتين الله من فضله ورسوله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 ذلك الخزي العظيم يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبهه بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَعَ قَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ قَائِفَةً نُعَذِّبْ قَائِفَةً لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَخَيْرٌ لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدق لنصدق ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعصبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القول I'm uh -huh.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 لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وله عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِذْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ إِذْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 فالذي يضحك قليلا واليبكي كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 ونحذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُزِلَتْ سُورَةٌ أَنْآمِلُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُلُفَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَوَاعِدِينَ رَضُوا بَأيِّ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعيلهم تفيض من الدمى حزنا ألا يجدوا ما يوفقون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 إنهم رجس ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإذا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 129-الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدرهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة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 129-خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم, وصل عليهم إن بيجروا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 فيه رجال يحبون أن يَتَطَهَّرُوا والله يحب المطهرين أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار, فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطئون موطئ يخيف الكفار ولا ينالون من عدوان الليل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين 122- وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 نظر بعضهم إلى بعض، هل يراك من أحد؟ هل يراك من أحد؟ ثم صرف الله قلوبهم.